يُسَبِّحُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَلَغِيبًا عَسًا فِي أُمِّي نَرَسُولًا مِنْ أُمِّي يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ خَارِجِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يلحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ اللَّذِى ٱلْحَكِيمُ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يؤمن ومن يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التعامل ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَا سَالِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 فَتَمَنَّ نُ الْمَغْتَئِ قُمْتُمْ صَادِقِينَ وَلَيَتَمَنَّ نُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَكُم والله عليم بالليمين قل ان مَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُردُونَ إِلَى عَلِيمٍ غَفَّارٍ شَهِدَ تِفَاعُونَ بِمَا كُنْتُمْ